واحدا إن هذا لشيء عجاب وطلق الملأ منهم أنشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد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 إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطَ وَهْدِنَا إلى سوا الصراط إن هذا أخي له تسعة وتسعون نعجته ولي نعجته واحدة فقال أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء إلى يبغي وإن كثيرا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 فاغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس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 وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي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 أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أرقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رَحْمَةً مِنْ وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدَنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابِ واذكر عبادنا إبراهيم وإسفاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيسَى وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَآبًا جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتُوحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ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 Palu bel-entum lemmar, bikum entum, tumuhulene, febisel koror. Palu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 Qul innamaana muzdhiru wa ma min ilahin illa Allahul waaidul qahar Rabbu al-samaوات wal arḍ azizul qaffar Qulhu ثم معرضون ما كان لي من علم بالملائِ الأعلاء إذ يختصمون إيهُ حَيَّ لِي إِلَّا أنَّمَا أنا نذيرُ مبين.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 قال رب فأظهرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين